مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يددوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا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 المؤمنات ولا تذل الظالمين إلا تبارا